اجرنا فيها من العيون وجعلنا فيها وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون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 إن كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون الله الله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 أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكية ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون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 ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمرهم نكسه في الخلق أَفَلَا يعقلون وَمَا علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ وقرآن مبين من كان حيا ويحق القول على الكافرين الله, الله أكبر الله أكبر الله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 لَكُمْ تُكُلُّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امن والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب شهاب ثاقب فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا ان خلقناهم من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 فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله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 وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرع متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون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 قالت الله إن كتلت ردي ولو لنعمت ربي لكم تمن المحضرين أَفَمَا نَحْنُ بميتين إِلَّا الأولى وَمَا نَحْنُ بِمُعْذَبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَازُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِهَا ذَا فَالْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَالِكَ خَيْرٌ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 ويرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباهم ضالين فهم على آثارهم يغرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبه المنذرين الا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه اهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَلَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَطَنَا الْآخَرِينَ الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدِنا الصراط المستقيم. Surat الذين أنم عمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء بقلب سليم. فقال قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون افكا الهه دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم فتولوا عنه مدبرين فَرَغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَسْمَعُونَ مَا لَكُمْ لاَ تَنطِقُونَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيَّ يَزَفُّونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بَلْ نُعَذِّبُ بَنِي آدَمَ فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه استعي قال يا بني إني أرى في المنام أن قال يا بني إني أرى في المنام أني أتبحك فالذر ما نتعى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتلهوا للجبين وناديناه, وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين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 ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم على القوم الظالح ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستغين وهديناهما الصراط المستقيم, وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنه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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين وإن لوط لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين وَإِنَّكُمْ لَتَمُرْ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِينَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ الْمُسَلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَيْنَا الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ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 وإما لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا مِنَ من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون الله أكبر الله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 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون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 ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله, أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق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 أَأُنْزِلْ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذْوُقُوا عَذَابٍ أَمْ عندهم خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لهم مَنْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَادِ جُنُودٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ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 وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب يصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُمُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.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 وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بوا بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسعة وتسعون لعجته ولي لعجته واحدة فقال أكفنيها فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابًا فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبًا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 وما خلقنا السماء وَالْأَرْضَ وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فضيل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أَمْ نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه أواب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 قال رب اغفر لي واهبني ملك لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريحة تجري بأمره رخاء أن حيث أصاب والشياطين كل بناء ور وا وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمل أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عددنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أرخض برجلك هذا مبتسلهم باردو وشراب ووهبنا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُلِّ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْمَثٍ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا إنا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 واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اولي الأيدي والابصار إنا أخلصناهم بطالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليسع الكفن وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ما جنات عدن مفتحة لهم الأبواب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 هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها, فبئس جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق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 إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. الله أكبر الله.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 قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها, فقال فاهبط منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك نعمتي إلى يوم الدين قال رب فأنذذني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم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 إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينَ الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.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 قَلَّى قَسَمَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ يُكْوِرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيَكْوِرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَجْرِيَا بِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ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 وَإِنَّ تَشْكُرُهُ يَرْضَاهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ نَرْجِعُ قُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِن نبو عليهم بذات الصدور، وإذا مس الإنس نضر رَبَّهُ ربه ملبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما, كان يدعو. نسي ما كان يدعو، إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن أم هو قانت آماء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة, يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباس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 إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل اني أمدت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمدت لأن أكون أول المسلمين قل اني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه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 ينزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصطرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه قَوِيِّنٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُنَائِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ فَكُنْ مِنْهُ مِنْ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَنَاهِي جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ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 وإنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله أكبر, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله